في ويجب ض و وهو ء ه غسل ل ا ك ف ن وقلنا بأن غسل الكفين أول الوضوء سنة قلنا أن غسل الكفين أول الوضوء سنة ثلاث غسل أولى الوضوء غسل أولى الوضوء مرات و ي على من استيقظ من نومه إ ن أ ر ا د أ ن يتوضا من إ ن ا ء فيجب عليه أ ن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أ ن يدخلهما في ا ل إ ن ا ء فغسل الكفين س ن ة في الوضوء ويجب على من استيقظ من نومه أ الا يدخل يديه في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات وقلنا العله من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين باتت يدك فشرحنا هذه الفقره يعني قوله فغسل كفيه ثلاث مرات وجئنا بالحديث الذي يناسب تلك الفقره وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فلا يغمس يده في الاناء واليوم نشرح قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر هذه ا ل ج م ل ة وهذه ا ل ف ق ر ة المجمله لحديث امران لها ع د ة أ ح ا د ي ث فصلت ما فيها من أ ح ك ا م و ه ي ئ ة أ ن ت م ترون أ ن لوظه ثم تمضمض واستنشق واستنثر م ج م ل ة ما فيها ك ي ف ي ة المضمضه وما فيها عدد المرات لكنها م ج م ل ة و ا ل ح ا رحمه الله ذكر أ ح ا د ي ث في باب الوضوء تفصل هذه الفقره ا ل م ج م ل ة فنحن على الشرط الذي اشترطناه في باب الوضوء أ ن ن ا س ن أ خ ذ كل ف ق ر ة من حديث امران ثم ن أ ت ي له ب ا ل أ ح ا د ي ث التي تفصل ما فيه من اجمال فنركض الفقرة يعني تحت قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر نذكر تحتها ع د ة أ ح ا د ي ث ف أ و ل حديث نذكره قوله رحمه الله وعن لقيط بن صدره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء بين الأصابع بين الوضوء وقل وبال ا ل س ن ش قال إ ل أن تكون صائمة ا ق الحافظ اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه و لابي داود في روايه إ ذ ا توظفت تمضمض فاول حديث نذكره حتى نفصل به قول عمران ثم تمضمض واستنشق واستنثر هذا الحديث قال الحافظ عن لقيط بن صبره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ب غ الوضوء وخلل ا ب ي ت ا ل أ ص ا ب ع وبالغ بالاستنشاق إ ل ا أ ن تكون صائما قال أ خ ر ج ه ا ل أ ر ب ع ه وصححه ابن خزيمه و ل أ ب ي داود في ر و ا ي ة إ ذ ا ت و ض ع ت فنظلم ناتي على هذا الحديث نذكر مفرداته ثم نذكر ا ل ح د ي ث التي نذكرها لتتمه هذه ا ل ف ق ر لكننا ابتداء نذكر الحكم عن الحديث والحديث صحيح صححه أ ي ر واحد من أ ه ل العلم كالترمذي وكابن ب ز ي م ة كما ذكر لك الحاشر وصححه ابن ق ط ا ل والبغوي وصححه آ خ ر قال أ ك ب ر ا ل و د و ء ك ل م ة الاطباق تعني ا ل ا ب ة والتعميد ت ق و ل الله عز وجل أ س ب غ عليكم نعمه ظاهره وباطنه أ س ب ق عليكم ن ع م ة يعني أ ف ا ض عليكم نعمه, نعمة. فالاسباغ هو ا ل إ ف ا ض ة والتعميم فقول النبي صلى الله عليه وسلم أ س ب ق الوضوء يعني وف كل عضو حقه و أ ب ل غ الماء موضع ا ل ع ض يعني وف كل عضو حقه و أ ب ل غ ه م و ض ع ه قال وصل ا ل ب ن ي ه ا ل أ ص ا ب ع التقليل يعني التفريغ فقلت خل ل بين اصابع ل أ يعني تدخل ف ر أ ص ب ع ك أ و أ ص ا ب ع ك بين أ ص ا ب ع ي د ي ن ورجلين ثم قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في ص ف ة الوضوء ثم أ د خ ل صلى الله عليه وسلم يده فتمضمض واستنشق من كف و ا ح د ة يفعل ذلك ثلاث مرات قال متفق س عليه لو أ ن ك م تلاحظون شيئا أ ن هذا الحديث ذكره الحافظ في اخريات باب الوضوء وكما تروا الموضع الموضع الوضوء على الصفة المرتبة كما ذكرناه من المتأخر المتقدم المرتبة الإتيال هذا هذا يساعد الصفة قال الحافظ شرح إلى على على به عنه مستفق صفة ثم قال وعن علي رضي الله عنه في ص ف ة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر يمضمض وينثر من الكبح الذي ي أ خ ذ منه الماء أ خ ر ج ه أ ب و داود والنسائي ثم قال وعن ط ل ح ة بمصرف عن أ ب ي ه عن جده قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين ا ل م ض م ض ة والاستنشاق قال أ خ ر ج ه أ ب و داود ب إ س ن ا د ضعيف ثم قال رحمه الله وعن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من منامه ف ل ي س ت ن س ذ ثلاثا ف إ ن الشيطان يبيت على قيشومه قال متفق عليه هذه الأحاديث كلها تتعلق بالمضمضه والاستنشاق وبعضها يفصل بعض وبعضها يطيب بعض فجمعها في نسق واحد أ ن س ب وذكر الفوائد بعد النسق وهذه ا ل أ ح ا د ي ث ج م ل ة أ ن س ب أ ي ض ا من تفريقها أ و تكرارها كما سترون في الفوائد ان شاء الله بداية النذك وما أ و ل حديث ذكرنا حديث حديث لقيط ابن ا ل ص د ر وهو حديث اخرجه ا ل أ ر ب ع ة وهو حديث صحيح الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد وهو متفق عليه و إ ذ ا كنا متفق عليه يعني, يعني في أ ع ل ى درجات الصحيح الحديث الثالث حديث علي رضي الله عنه الذي أ خ و ج ه ابو داود والنسائي هو حديث صحيح حديث خلحة ثم ذكرنا حديث ابن مصر عن أ ب ي ه عن جد ب وهذا حديث ضعيف فيا ترى ا س أ ل ه ا ل ح ا ف ظ قال بعده إ س ن ا د ه ضعيف أ و قال راه أ ب و داود ب إ س ن ا د ضعيف هل ا ل ح ا ف ظ رحمه الله يحكم على الحديث بالضعف أ م لا نعم ا ل ح ا ف ظ رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ماذا قال ر ا ج ه أ ب و داود ب إ س ن ا د ضعيف وقد ذكرنا لكم سلفا الفرق بين قول المحدث إ س ن ا د ه ضعيف وقوله حديث ضعيف ف إ ذ ا قال المحدث هذا حديث ضعيف ف إ ن ه يعني ضعف الحديث ج م ل ة فلا يصح لا ب م ف ا د ه ولا ب ا ل ت و ا ب د ولا بالمتابعات ولا بالشواذ يعني يحكم عليه ب م ف ا د ه بالضعف و إ ن جاء آ خ ر يقويه يقول لا هو ضعيف ولا يتقوى لكنه إ ذ ا قال إ ث ن ا د ه ضعيف ف إ ن ه يحكم على جزء من شروط ا ل ص ح ة ثم يرى أ ن ه صحيح بالشواهد أ و ب ا ل م س ا ب ع ه كما سنذكر لكم ا ل ح ا ف و رحمه الله يرى ص ح ة الحديث على الرغم من أ ن ه ذكر أ ن إ ث ن ا د ه ضعيف ا ل ح ا ف و رحمه الله لما أ خ ر ج هذا الحديث في كتاب ا ل ت ر ق ي ص الحبيب كتاب جيد فيه تخرير ا لما أ أحاديث ح الحافظ ا كتاب الرافعي التبير كتاب السر د ي فيه في ث وهو خرج ل ذكر ا ل ح ا ف ظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الكتاب ذكر أ ن ابن الصلاح رحمه الله أ ن ت ر هذا الحديث وقال لا يعرف هذا بل روي أَوْ و بَلْ عن عليهم ضفه أ ن ه م ر و ا عدم الفصل بين الممرض والاستنشاق هذا الحديث ماذا فيه يقول جد طلحه ت ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضه و ا ل س ت ن ش ا ء هذا الحديث فيه حكم خاص او فيه حكم ليس في الاحاديث الاخرى الاحاديث التي مرت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ت ن ظ ي س ت ن ش ق منه من, من كف واحده وهذا الحديث فيه أ ن النبي كان ي ف ص ر بين المضمضه و ل س ت ن ش ا ء فيلزم علينا ابتلاء أ ن ننظر في ص ح ة الحديث من ض ع ف ل أ ن ن ا ان أ ث ب ت ن ا ص ح ة الحديث ف إ ن ن ا سنثبت هيئه جديده و إ ن قلنا بضعف الحديث ف إ ن ن ا سنلتزم بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ و نذكر ما ياتي من ا ف و ا ئ د فهذا الحديث ليس بصحيح والحافظ يرى صحته وقد ذكر الحافظ راه شاهدا قلت لكم أنه جاء في كتاب التلقيق لكم وقال الصلاح كتاب ذكر أنه أو أن ابن جاء في ضاعف هذا الحديث وأنكره فرد علي ح ا ف ظ رحمه الله وقال قلت روى أ ب و علي بن ا سكن في صحاحه من طريق أ ب ي وائل شقيق بن سلم قال ر أ ي ت ع ل ي رضي الله عنه ع ث م ا ن بن عفان ت و ض أ ثلاثا وفرقا بين المضمضه والاستنشاق وقال هكذا ر أ ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وهذا إ ث ن ا ء صحيح ثم قال وهذا صريح في الفصل بين المضمضه والاستنشاق فبطل إ ن ك ا ر ابن الصلح هنا ذكر الحافظ للحديث شاهدا فعندنا حديث ف ل ح ة ابن صلح ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضه والاستنشاق وعندنا حديث آ خ ر أ ن أ ب و ا ئ ل ر أ ى عليا و ر أ ى عثمان يفرق بين المغرضه والاستنشاق فهذا شاهد لهذا الحديث لكن ينبغي علينا أ ن ننظر أ و ل ا هل هذا الشاهد صحيح ولا ليس صحيحا لو صح هذا الشاهد لصح أ ن نصحح به الحديث فلو كان ضعيفا فلا يصح أ ن نصحح به الحديث ف إ ذ ا نظرنا إ ل ى هذا الحديث راينا ان ابن ماجه قد أ خ ر ج هذا الحديث عن أ ب ي و ا ئ ي أ ن ه ر أ ى عثمان وعليا توضا ثلاثا ولم يذكر فيه الفرق بين ا ل م ض غ و ا ل ا ا س ت ش و أ أيضا خ بالحديث م ن عن طريق آخر عن أبي والاستنشاق ئ ي ق ث ل ث ولهذا ف بين والاستنشاق يقول الالباني رحمه الله و أ ن ا في شك من ثبوت هذه اللافقه والصواب أ ن ه انها لم、تفضل. الصواب تثبت أ لم تثبت ليس صحيح فالفرق بين المزمره والاستنشاق لم يثبت فيه حديث ولهذا يقول النووي عليه ر ح م ة الله لم يثبت في الباب حديث أ ص ب ح إ ذ ن فعندنا حديث ص ل ح ت ابن مصرف و أ ب ي ه عن جده حديث ضعيف فحديث ف ص ل بين المضمضه والاستنشاق حديث ضعيف ننتقل إ ل ى حديث أ ب ي هريره اذا استيقظ أ ح د ك م من منامه فليستنس الثلاثه ف إ ن الشيطان أ ب ي ط ا ل ى خيشون ما ا ل ع ل ا ق ة بين هذا الحديث وبين المضمضه والاستنشاق هذا الحديث له أ ل ف ا ظ اخر الحديث الذي ذكرناه سلفا حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فلا ي ر م س يده في الاناء هل فيه ذكر وضوء ما فيه ذكر الوضوء لكن الحديث أ خ ر ج ه البخاري في ذ ك ر الوضوء إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فتوضا ف ل ي ق ل اليه ث ل ا ث ة لكن الحافظ لم يذكر هذه ا ل ل ف ظ ة ا ل م ق ي د ة في الباب و إ ن م ا أ ع ر ض عنها وذكر اللفظ ن ا ل ع ا م هنا ايضا الحافظ صنع كما صنعت ا ل أ و ل هذا الحديث له لفظ أ خ ر ج ه البخاري في صحيحه والنسائي وهذا رفض ا ل ن س ئ ي ا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحد من منامه أحدكم من فليستنسر ثلاثا ف إ ن الشيطان يبيت على خيشومه فهنا فيه ذكر ا و ض و ء فلما ذكرنا الوضوء تبينت ا ل ع ل ا ق ة بينه وبينك المضمض والاستنشاق لماذا ي ويجد ينبغي د ة العامة الألفاظ أن تنظر الأحاديث وتبحث عن العله و ا ل ح ك م ة التي من أ ج ل ه ا يعرض ا ل إ م ا م أ ي إ م ا م يعرض عن ل غ ة و ي أ ت ي ب ل غ ة أ خ ر ى فتفهم ا ل ح ك م ة من ذلك هؤلاء الائمه إ ن م ا يقولون ا ل ق و ل ة يقصدونها بعينه لا ي ق ص ر و ن ه ا هكذا ولهذا الحاكم يعلم أ ن الحديث له أ ل ف ا ظ أ خ ر ى تناسب هذا ا ل م ق ا م ل ك ن ه لم يذكروا و إ ن م ا ذكر اللفظه ا ل ع ا م ة لما الجواب أ ن ه لو ذكر اللفظه ا ل خ ا ص ة وهي إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من منام ه ب ت و ض أ فليستنفر ربما أ ت ى بعض الناس وقيدوا الاستنسارا من الاستيقاظ ب ا ل ض و ء فحسب لكن الحافظ أ ر ا د أ ن يرشد كل مستيقظ أ ن ه إ ذ ا قام من نومه سواء كان متوضئا متوضئا لم أو لن يكون سواء الوضوء أو لم يريد الوضوء أراد ا لن ل يعني يرد يرشده ح فالشيطان ظ أنك إن س ت ت ق من نومك فاستنسر ا لما؟ ا ث ة لأن ل يبيت على خ ي ش و ن ك اردت الوضوء أ و لم ترد الوضوء فلهذا أ ع ر ض ا ل ح ا ف ظ عن ا ل ل ف ظ ة ا ل م ق ي د ة و أ ت ى ب ا ل ل ف ظ ة ا ل ع ا م وهذا يصنعه ا ل أ ئ م ة الكبرى بعد ذكر هذه ا ل أ ح ا د ي ث نذكر ما يستفاد من ذكرها وتستحضرون ن ن أ نتكلم عن جملة يغفر كبتين ثم ويستنشق فتستحضرون ونحن نشرح ونذكر تستحضرون أننا نتكلم عنه عن والاستنشاط والاستنقام نذكرها من هذه أنه من السنة فالمتوصل يتمغض الخطف الرضوء جملة الجميع ثلاث ثلاث الثوائف المضمضة فأول الأحاديث ثم فائدة يغفر هذه في الوضوء بعدما ي غ س ر المتوضئ كفيه ث ل ا ث ا أ ن يتمضمض ويستنشق ويستنشق فيجعل المضمضه بعد الاستنشاق وهذه سنه ة باستثاغ أ ل العلم أهل العلم على المغنظة اتفقوا أي أن أهل العلم اتفقوا على أن باتفاق ع د غصر خ ل و في حكم المغنظة والاستنشاء ا ع ل ى م ا ذ ا ع ل ى أن م ن تمغنظ بالسنة غصر كفائه فقد ثم أتى رسبا يعني رسب كما ردب النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم اختلفوا في حكم المضمضه والاستنشاق أ ه م ا واجبان من واجبات الوضوء ام سنتان من سنن الوضوء و ا ن ت ب ه و ه ل العلم اختلفوا في هذه ا ل م س أ ل ة على أ ر ب ع ة أ ق و ا ل في الطهارتين في الغسل والوضوء نذكر في هذا الموطن أ ق و ا ل ه م في الوضوء فلهم في هذه المساله ث ل ا ث ة أ ق و ا ل ت س ت ح د ر أ ي ض ا أ ن ن ا ا ل آ ن نبحث في حكم ا ل م ض م ض ة والاستنشاق هل ا ل م ض م ض ة والاستنشاق من واجبات الوضوء أ م أ ن ه م ا من سنن الوضوء أ ه ل العلم لهم في ذلك ث ل ا ث ة أ ق و ا القول ا ل أ و ل أ ن ا ل م ض م ض ة والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء من تركهما في وضوئه صح وضوء وقال بهذا القول مالك والشافعي وربيعه والليث بن سعد و ا ل أ و ز ع ي و ا خ ر القول ا ل أ و ل أ ن المضمضه والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء من توضح ولم يتمض ولم يستنشق ف ح و ض و ء قال ب ه ذ ا القول من مالك والشافعي و ر ب ي ع ة شيخ مالك والليث بن سعد و ا ل أ و ز ع ي واخر واحتدوا على ذلك بادله أ د ق الدليل ا ل ا ل أ و ل أ ن الله عز وجل قال في كتابه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة ت غ س ب وجوهكم و أ ي د ي ك م ا ل آ ي ة فلم ي ذ ل ر ب ن ا عز وجل المضمره و ن س ت ش ا ق في آ ي ة الوضوء ولو كانتا واجبتين لذكرهما ل أ ن آ ي ة الوضوء إ ن م ا اشتملت على على فوائض الوضوء فلما تكون ولا الكلام في إ ش ك ا ل ا ل أ نحن على أ ي شيء نتكلم على حكم ا ل م ض ض ه والاستنشاق هل هي و ا د ب ة ولسنه قلنا القول ا ل أ و ل أ ن ه م ا سنتان من قال بهذا مالكما ل ش ا ف ع ي و ر ب ي ع ة والليت ابن سعد و ا ل أ و ز ع ي لماذا ن ق و ل هؤلاء لماذا نذكر ه ؤ لا ء لماذا نذكر القول ا ل أ و ل أ ن ه س ن ة ونذكر ا ل ا د ل ة فلماذا نذكر من قال به حتى يكن لك سنف حتى يقل لك في ا ل م س أ ل ة سلف تستند عليه الدليل ا ل أ و ل على قولهم ب أ ن ه س ن ة أ ن الله عز وجل قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة تغسلوا وجوهكم و ا ي د ي ك م فلم يذكر الله عز وجل المضمضه و ل س ت ن ش ا ق في آ ي ة الوضوء ولو ك ا ن ت واجبتين لذكرهما ل ل ه عز وجل ل أ ن آ ي ة الوضوء اشتملت على خ ر ا ر الوضوء فلما لم ي س ك و ه م ا ربنا ى عز وجل في آ ي ا ت الوضوء دل ذلك على انهما سنتان الدليل الثاني على قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضه والاستنشاق من الفطره ة ل ن ا هي ا ل س ن ة و ا ل س ن ة من تركها لم ي أ خ ذ فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ض م ض ة و ا ل ا س ت ن ش ا ق ة وجعلهما من الحضره دل ذلك على أ ن ه م ا من ا ل س ن ة الدليل الثالث على قوله أ ن الفم و ا ل أ ن ف يعني داخل الفم وداخل الانف أ ن ف ع ض و باطنان ي الوجه عضوان باطنان في الوجه كباطن ا ل ل ح ي ة و د ا خ ل العينين ومعلوم أ ن د ا خ ل العينين لا يجب بسلهما و إ ن م ا أ م ر الله عز وجل ب غ ر ل الوجه والوجه ما تحدث به المواجهه و ا ل م و ا ج ه ة تحدث بالظاهر من ا ل أ ع ض ا ء فلا تحدث ا ل م و ا ج ه ة بداخل الفم ولا تحدث ا ل م و ا ج ه ة بداخل ا ل أ ن ف و إ ن م ا ا ل م و ا ج ه ة تحدث بماذا بظاهر الوجه ولماذا سمي الوجه وجها ل أ ن ه تحصو به ا ل م و ا ج ه فقالوا فلما كان قرص الفم و ا ل أ ن ف ليس من ظاهر الوجه لم يجب غسله كباطن العينين لا يجب غسله فلو قلتم يجب غسل داخل الفم ل ك ل يجب عليكم أ ن تغسلوا داخل العينين الدليل الرابع على قولهم الدليل الثالث نعيد أ ن ه م قالوا أ ن داخل الفم و ا ل أ ن ف عضوان باطنان في الوجه وليس من ظاهر الوجه و إ ن م ا أ م ر الله بغسل الوجه والوجه ما تحصل به المواجهه و ا ل م و ا ج ه ة إ ن م ا تحصل بماذا بظاهر الوجه الا ب ا ل ض ا ط ه فلو قلت يجب غسل داخل الفم لقلنا يجب عليكم ان تغسلوا داخل العينين الدليل الرابع أ ن العرب أ ط ل ق ت على فرص الفم و ا ل أ ن ف أ س م ا ء خ ا ص ة فقالت هذا فم وهذا أ ن ف فليس الفم و ا ل أ ن ف في ل غ ة العرب وجها ه فليس ل م و الدليل أ ن ف في لغة العرب ل ا وجهه الخامس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم من أ س ا ء في ط ل ا ت ه كما في السنن ا ل أ ر ب ع ة من حديث رفاعه بن رافع قال إ ن ه ا لا تتم ص ل ا ة أ ح د ك م حتى يصبغ الوضوء كما أ م ر ه الله فيغسل وجهه ويديه إ ل ى المرفقين ويمسح ر أ س ه ورجليه إ ل ى الكعبين فلما ا ن ب ي عليه صلى الله ل و س في م ق م تعليم فلما كان النبي في مقام التعليم ولم ي ذ ك ر للرجل ا ل م ض م ض ه والاستنشار دل ذلك على أ ن ه م ا سنتان ل ي س ت من واجبات الوضوء ولو ك ا ن ت من واجبات الوضوء لذكرهما النبي له ل أ ن ه في مقام التعليم هذه الأدلة استدل بها الأدلة الخمسة استدل هؤلاء الذين سميتم ل ن ج على أ ن ا ل م ض م ض ة و ا ل س ت ن ش ا ق ة س ن ة ث ا ن ي من سنن ا ل أ ب و ه القول الثاني من أ ق و ا ل أ ه ل العلم بحكم ا ل م ض م ض ة و ا ل س ت ن ش ا ق ة ان الاستنشاق واجب والمضمضه سنه وقال ا القول رواية أحمد في رواية وأبو عبيد وأبو يعني بكتابه الطهور وابو السوء وابو المنذر وهؤلاء قالوا ي بوجوب الاستنشاق ولم يقولوا ت ع ن بوجوب المضمضه ن ر النبي بيختين و إ ن م ا و ج د غ ص ف ا ل أ ن ف ولم يجب غ ص ف الفم ل أ ن ا ل أ ن ف ليس عليه غطاء ي س ت ف ع به فكان معرضا دوما للوسخاء أ و ل ل أ و س ا خ ف أ و ج ب ا ل ش ر تنظيفه ولم يجب تنظيف الفم ل أ ن الفم م س ت و ن فقالوا بوجوب الاستنشاق و أ ن ا ل م ض م و ض ة سنه القول الثالث من أ ق و ا ل أ ه ل العلم أن والاستنشاق المضموضة واجبان من واجبات الوضوء وهذا القرد هو الراجح ا ل أن ن م هو ذ ا القمر ه الراجح قال به أحمد رحمه احمد ل ل المشهور ه وهو مذهب من أ وابن ا ل م رحمه س وابن و أبي لي إ ا ظاهر الوعق قال ب بن يعني وفكي به ذلك أ ح د ر ح م الله وهو المشهور من مذهب أحمد. وابن、المبارس. وابن أبي وإسحاب وفكي مذهب أحمد. وأبن المبارس ليricanes ذلك من أحمد أبي الوعق وهذا القول هو القول الراشع والدليل على ا ر ب ح ا ن هذا القول ا ل أ و ل أ ن الله عز وجل حينما أ م ر بغسل الوجه فقال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم كان هذا ا ل أ م ر أ م ر ا بغسل ما في الوجه من أ ع ض ا ء و ا ل ف ن و ا ل أ ن ف من أ ع ض ا ء الوجه و أ م ا كون العرب أ ط ل ق ت على غط الفم و ا ل أ ن ف أ س م ا ء خ ا ص ة ف إ ن ه ا لا ي خ ر ج ه م ا من أ ع ض ا ء الوجه ف إ ن العرب أ ط ل ق ت على القدبين اثما خاصا به و أ ط ل ق ت على الحاجبين اثما خاصا به و أ ط ل ق ت على ا ل ج ب ه ت اثما خاصا به فلو قلت لا يجب غط الفم و ا ل أ ن ف لان لهم اسماء خاصه وهذا يقضي إ ل ى ط ر ق غسل و ج ه ب ك ل ي وهذا كما يقول الشوكان قول ساسس فكون ع جعلت ر ب لهم أسماء لا دليل أسماء خاصة ف ي ه ف ج ع ل و ا للخدين س م إسماء إسماء من, من فلما أمر الرام ا وجعلوا للحاجبين فهذا لا الولو وللجبهة الوجه يغلق ذلك برسل كان أ م ر ا بغسل الوجه كله فكل ما في الوجه أ م ر الله بغسله فلما أ م ر بغسل الوجه علمنا أ ن ه أ م ر بغسل ما في والكم الوجه من اعضاء والكم و ا ل أ ن ف من اعضاء الوجه فكان امره بغسل الوجه أ م ر من ا ل م ر م ض ه والاستنشاق هذا ا ل خ و ت الدليل الاول الدليل ا ل ث ا ن ي أ ن ه لما أ م ر الله عنه وجل بغسل الوجه ا م ت ث ر النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه بان ادخل ا ل م ض م ر ة والاستنشاق في الوجه يعني بغسل الوجه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرون صحابيا يصفون الله صلى الله عليه وسلم كلهم مطبقون على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق ا ل م ض م ر ة والاستنشاقه م ر ة و ا ح د ة في وضوء و إ ذ ا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ا ل ا ن ت ث ا ل ل أ م ر فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ك أ ن ه امر به الله عز وجل قال ف ا غ ت ل و ا وجوهكم قام النبي ف ا غ ت ب و و ج ه امتثل ل أ م ر الله فلما امتثل لامر الله عز وجل بين ان الوجه فيه ا ل م ض م ض ة والاستنشاق فلما داوم النبي على ذلك ك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ك بأن تدخل الدليل م م ض ة والإستنشاء في الوجه وهذه غسل في الثالث على وجوب ا ل م ض م ض ة والاستنشاق أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أ ن ه أ م ر ب ا ل م ض م ض ة والاستنشاق و م ع ل و م أ ن أ م ر ه صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ف أ م ر النبي بالاستنشاق فقال من توضا فليستنشق و أ م ر بالاستنشاق وقال من توضا فليستنسق و أ م ر بالمضمضه فقال إ ذ ا توضعت فمضمض فهذه اوامر منه صلى الله عليه وسلم وقد أ و ض ح ن ا سلفا أ ن أ و ا م ر النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب فلو سلمنا أ ن آ ي ة الوضوء لا تشمل ا ل م ض م ض ة والاستنشاق لو سلمنا ه ذ ان ي ع ي أن ا ل م ض م ض ة والاستنشاق ليست من الوجبات لو سلمنا أ ن آ ي ة الوضوء لم تشمل ا ل م ض م ض ة ولا الاستنشاق أ ن ه ا ت ن ف ي عما عداها الوجوب الجواب لا لماذا ل أ ن الوجوب ما أ م ر الله به ورسوله الوجوب ما أ م ر الله به ورسوله ورسوله امر بالمضمضه والاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابي داود أ ل ا و إ ن م ا قال رسول الله كما قال ا ل ل يعني في وجوب ا ل ا ن ت س ا ل فالنبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بالمضمضه و أ م ر بالاستنشاق و أ م ر ه يفيد الوجوب ولا قال التي قالوا انها تصفق الامر من الوجوب إ ل ى الاستحباب فلا حجه فيه فقولهم انها من الفطره وقالوا بان الفطره السنه التي ان ترك ه المتوضئ ا فوضعه بحيء لا ياتي ونقول ليس الامر كما ذهبوا اليه لان الفطره انما اراد بها النبي صلى الله عليه وسلم سنه المرسلين والانبياء وإذا قال ا ل من فالنبي ر ة فإن ه ذ ا ي ع ي يأتي فيه أن ما واجه الواجبات صلى الله عليه وسلم قال عز من ا ل ف ط ر ة ذكر من ج م ل ة الفطر أو اعفاء النشيه و ذ ك ر ا ل خ ت ا ن و ذ ك ر ا ل ا س ت ن ج ا ء وهذه واجبات فلما ذكر النبي هذه الواجبات مع أ ن ه قال في بدايتها من ا ل ف ط ر ة علمنا أ ن ه لم يرد ب ا ل ف ط ر ة ا ل س ن ة التي ان تركها لم يحصل و إ ن م ا أ ر ا د ب ا ل ف ط ر ة س ن ة ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ر س ل ي ن و ل د ح ن ا ل ذ ل ك في ا ل س ن ة و ا ل و ا ج د هذه وحده و ا ح ت ج ا ج ه ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء أ ع ر ب ي ة ل ا ل م في صلاته ولم يذكر له ا ل م ض م ض ة و ا ل ا س ن ش ا ء قلنا لما ذكر له النبي غسل الوجه العرب نعلم أ ن ركز الوجه فيه ركز ا ل أ ن ف والفم فلا ح ا ج ة للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن يفصل لهم ل ا ن ه أ ص ح ا ب لسان يعلمون أ ن ه إ ذ ا قال فاغسلوا وجوهكم أ ن ه م يغسلون ما في وجه أ ي ض ا و أ م ا أ و ل ه م ب أ ن ه لا يجب ركز داخل العينين ك ل ن ا ل أ ن ه ما أ و ج د ه الله و ر س و ل ل أ ن ركز داخل العينين يريد ا ل ع م ابن عمر كان به المسواد كان يقول هذا عن نفسه وكان يقول لا ت خ ت ذ و ا بي يعني في هذه ا ل م س أ ل ة كان إ ذ ا ت و ض ق ادخل الماء في داخل العينين حتى عامل ابن عمر رضي الله عنه م ه و نفسه يقول لا تتابعون يعني في هذه ا ل م س أ ل ة فغسل د ا خ ل العينين ف ي ه م ش ق ة واحتراس والشرع يخفض إ ذ ا كان في الامر مشقه ت ي خ ص ض الشرع عن ذلك فعلى هذه ا ل أ ق و ا ل نقول ا ل أ د ل ة التي احتج بها القائلون ب س ن ي ة الوجوب والمضمضه والاستنشاق ن ا تذهب على رفض الاوامر و أ ن القول الراجح هو وجوب المضمضه والاستنشاق والاستنثار في الوضوء فهذا كما قلنا هو القول الراجح الفائده الثانيه يلزم من القول بوجوب المضمضة ان من تركهما في وضوئه فوضوئه غير صحيح فمن توضا وترك ا ل م ض م ض ة والاستنشاق وصلى يجب عليه أن ي ع ي د الصلح ا وقال د ق عبد الله بن الامام احمد رحمه الله في مسائله س أ ل ت أ ب ي عمن ترك ا ل م ض م ض ة والاستنشاق ناسيا حتى القل فلم يذكر بعد الا بعد أ ن ق ل ى او ذكره وفق الصلاه فقال أ ح م د رحمه الله اعيد ا ل م ض و ء والصلاه ف إ ن كان في صلاته انصرف من صلاته ف ت و ض ع وتنصف واستنشق وذكر إ س ح ا ق بن هانم في مسائله أ ن ه قيل ل أ ح م د رحمه الله فيمن ترك المضمضه والاستنشاق فقال و ع ي د الوجوه و ا ل ص ل ا ة قال إ س ح ا ق وسمعته يقول من ترك المضمضه والاستنشاق اعاد ا ل ص ل ا ة ل أ ن الله عز وجل قال ت ر س ل و ا و ج و ه ك م والفم و ا ل أ ن س أ ل ي س من الوجه فيترتب على وجوب المغمضه من اعتقد والاستنشاق ج و ب م م ض ة و ل ا ثم نسي أ ن يتمرنط ويستنشق ف إ ن ه يعيد وضوءه ويعيد ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا ً لماذا ل أ ن ه ترك واجبا ً من واجبات الوضوء ل أ ن ه ما ت و ض ل فهذا حكم الناس فمن كان متعمدا ً يعني من تعمد أ ن يتوضا وقد ترك المضمض والاستنشاق نقول حكمه حكم الناس إ ل ا أ ن المتعمد أ غ ل ظ في الحكم ف ن ق وضوءه ل و كله لا يصح ل أ ن ه ترك فرضا متعمدا و ي أ س ف اما الناس فلا ي أ س ف هذا كله في حق من ف يرى حق من ا ل و ج و ه أ م ا الذين يرون أ ن ا ل م ض م ض ة والاستنشاق س ن ة فلا باس عليهم أ ن يتركوا ء ي ر المضمض و ا س ت ن ش ق و ترضق يتمضمض و ا ف و ض و ع ه م صحيح و صلاحهم صحيح لكن من اعتقد وجوب المضمضه و الاستنشاق يلزمه أ ن ي ت م ض ض و أ ن يستنشق و لو نسي ف إ ن ه يعيد وضوءه و يعيد ص ل ا ة ه كما نص على ذلك أ ح د ه م و ا ح م ه الفائده ا ل ث ا ل ث يستحب تقديم المضمضه و الاستنشاق على غسل الوجه تقديم ا ل م ض م ض ة والاستنشاق على غ ط ل الوجه ولا يجب ا ل ت ر ت ي ب بينه م فمن غسل وجهه أ و ل ا ً ثم تمضمض و استنشق ثانيا ً اوضه صحيح فلا يجب ا ل ت ر ت ي ب بين الوجه و ا ل م ض م ض ة والاستنشاق لماذا ل أ ن ا ل م ض م ض ة والاستنشاق عضوان في الوجه والترتيب في العضو الواحد لا يجب, الترتيب في العضو الواحد لا يجب هيستحق والاستنشاق تقدم أن المظمبة على رسل وجهك ف إ ذ ا اردت أ ن تتوضا فارسل كفيك ثم تمضمض واستنشق ثم اغسل وجهك ف إ ن اردت أ ن تغسل وجهك أ و ل ا ثم تتمضمض وتستنشق فهذا لا باس به وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داوود من حديث الربيع بن ت معود بن عطراء رضي الله عنه وعن أ ب ي ه ا لما وقف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل كفيه ثلاثا ثم وضع وجهه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق مره ت ثم غسل يديه ثلاثا فذكرت ا ل م ض م ض ة بعد بعد غسل الوجه فهذا ا س ت ح ب يعني يستحب أ ن تقدم ا ل م ض م ض ة والاستنشاق على غسل وجهك اولا قبل أ ن تمضمض وتستنشق حتى تصيب ا ل س ن ة وهذا عند اهل العلم يسمى ب س ن ة ا ل ت ن م ي ع أ ن تنوع هذا وهذا فداوم على أ ن تقدم ا ل م ض م ض ة والاستنشاق أ و ل ا و لتجعل ك ن ل م ر ة ولتكن م ر ة أ ن تقدم الوجه فيها على المضمضه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة يستحق باليمنى ضرستنجق تتمضم تنفر أن وأن ا س ت ح ب أ ن تتمغمض وتستنشق باليمنى و أ ن تستنفر باليسرى وقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود وغيره وهو عند النسائي وهذا رفض النسائي ان عليا رضي الله عنه توفى وتمغمض واستنشق ونفر بيده اليسرى ثم قال هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فذكر علي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب باليوسف الفائده الخامسه ا أن في, في أنفك واستنقرها ب إ ن ص ر ا ف فاسمع بين ا ل م ض م ض ه والاستنشاق بكف واحده دل على هذا حديث عبدالله بن زيد قال ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمغمض واستنشق من كف واحده نفعل ذلك ثلاثة. يعني تجعل الماء في كفه اليمنى وتجعل بعض الماء في فمه وبعضه في انفه فهذه مرض ولم ي ف ب ت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فرصد بين المضمض والاستنشق اخذ ل ل عليه وسلم ه أ كفا من مال فتمرض به ثم أ خ ذ كفا أ خ ر ى فاستنشق به هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وحديث ف ر ح ت بن مصر خ ذكرنا لكم أ ن ه حديث ضعيف إ ذ ن فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن ت م م ض ويستنشق ماذا يفعل ي أ خ ذ كفا من ماء فيجعل بعضه في فمه وبعضه في أ ن ف ه ثم يلف بيده اليسرى و ا ل أ ك م ل في ذلك ولكن قبل ان نذكر هذا من لم يسبق وضوءه بهذا رجل لم يستطع أ ن يتمرن ويستنشق من كف واحد فعل لكنه لم يستطع يعني حاول لكنه لم يستطع أ ن يفعل ذلك فهل ي أ ك ل ا ل ج و ا ب لا ياكل لماذا ل أ ن ه ي ئ ة ا ل م ض م ض ة والاستنشاق سنه ا ل ه ي ئ ة سنه أ م ا المضمضه والاستنشاق فواجبان لكن ا ل ه ي ئ ة ليست واجبا فعلى أ ي ه ي ئ ة تمضمضت واستنشقت فقد ف ع د ما امرت به لكن ا ل أ ك م ل أ ن تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي فعله النبي ماذا أ ن ه تمضمض واستنشق م ن من كف ث واحد ويستحب لك أ ن تفعل ذلك ثلاث م ر ا ت يستحب لك أن تفعل لك ذلك أن ث ل ا ث م ر ت ف ت أ خ ذ كفا من ماء فتتمرمر وتستنشق وهذه مره ثم تاخذ كفا ثانيه ثم تاخذ كفا ثالثا هذه هيئه ا ل ث ا ب ت ة وبعض أ ه ل العلم قالوا ب أ ن ا ل س ن ة أ ي ض ا أ ن ت أ خ ذ كفا من ماء فتتمرمر ثلاثا منه وتستنشق ثلاثا منه ايضا م ف و م بعض أ ه ل العلم ا ل آ ن نحن نقول ما هي ا ل ه ي ئ ة ا ل ث ا ب ت ة أ ن ت أ خ ذ كفا من ماء ف ت ت م ض م ز و تستنشق هذه م ر ة ثم ت أ خ ذ كفا ث ا ن ي ة ثم ت أ خ ذ كفا ثالثه بعض اهل العلم يقول أ ن ك ت أ خ ذ كفا و ا ح د ة ف ت ت م ض م ز بها ثلاثا وتستنشق بها ثلاثا قال يدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أ ن ه ت م ض م ز واستنشق من كف و ا ح د ة يفعل ذلك ثلاثا ف ق ل من كفة واحدة يعني لم ي ق ت ر ب إ ل ا غ ر ف ة و ا ح د ة فتمرمض واستنشقت له وهذا القول بعيد و ا ن قال به ا ف ا أ ه ل اهل ل ل ع م أخاضوا أ العلم بعض قال بها من المعاصرين ومما انتقد لكننا نقول هذا القول بعيد لماذا بعيد من عده وجود الوجه ا ل أ و ل أ ن من حمل ماء في كفه فوضع ب ع ض ه في فمه و ب ع ض ه في أ ن ف ه ف إ ن ه حتى س ي ت ق ر من كفه الماء وهذا سينافي م س أ ل ة الاحزار والنبي قال أ خ ب ر الوضوء هذه وحيده ا ل ث ا ن ي ة أ ن عبد الله بن زيد لما وقف ضوء النبي قال من كف واحده لم يرد أ ن ا ل م غ م ض ة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا من كف واحده و إ ن م ا راى أ ن ه جمع بين ا ل م غ م ض ة والاستنشاق بكف واحده دليل ذلك أ ن هذه ا ل ن ف ر ه ن ص ر م ج ب ل ة وقد أ ت ت روايه اخرى في صحيح البخاري في حديث بن زيد عبد بن الله قال أنه فتمرض ض واستنشق من كف و ا ح د ة بثلاث غرفات فقوله بثلاث غرفات تبين أ ن قوله من كف و ا ح د ة لا تعني أ ن ا ل غ ر ف ة و ا ح د ة و إ ن م ا تعني أ ن الجمع بين الممرض والاستنشاق من كف واحد ة إ ذ ن ف ا ا ل ث من السنه انه ياخذ كفا من, من ماء ف ي ت م ض م و ي س ن ش ق وهذه مره ثم ياخذ كفا ثانيه ف ي ت م ض م و ي س ن ش ق ه ذ ه ثانيه ثم ياخذ كفا من ماء ف ي ت م ض م و ي س ن ش ق وهذه ث ا ل ث نعم نعم خطوه ل س ن ش ا ق نعم ينوب ب ي ن ه وينفعل هذه ثلاثه و ه ذ ثلاثه سنبا فكما قلنا الترتيب ب ي ن ه لا يجوز الفائده السادسه فعل ذلك ث ل ا ث سنه ف ن و ض و ء ثلاثه هو ا ل أ ك م ل وفعل ذلك مره ومرتين ج ا ئ ز فمن توضا مره فقد اصاب ا ل س ن ة ومن توضا ثلاثا فقد اصاب ا ل س ن ة يعني من تمضمض م ر ة و ا ح د ة فقد اصاب ا ل س ن ة ومن ت م ض م مرتين فقد اصاب السنه ومن تمضمض ثلاثا فقد اصاب ا ل س ن ة والاكمل ان يفعل ذلك ثلاثا لانه وافق ا ل ب ا ط النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا وتوضا مرتين مرتين وتوضا م ر ة مرة وينبغي على طالب العلم على وجه الخصوص أ ن يسعى إ ل ى تحقيق هذه ا ل س ن ة فلا تداوم ع ل الثلاثه نعم الثلاث أ ف ض ل ولكن نوح وتوضا مرتين وتوضا ث ل ا ث لا أ ق و ل توضا م ر ة يعني ك ر ب الوضوء م ر ة أ و كذب الوضوء مرتين لا يعني إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتوضا فارسل كفيك م ر ة ثم توضا واستنشق م ر ة ثم ارسل وجهك مره ثم ارسل رعيك مرة ثم م توضا ح برأسك مرة رجليك مرة ثم امتح ت ت أ ي في و ك مرتين وتتمرن والنبي فعلها الله عليه وسلم توضع مرتين تستمتح مرتين عليه هذا الله خلاسا فعل صلى كما في الحديث التي مرت و ض عند م ر ت ي كما ع ن أ ب ي داود من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي ت و ض ع مرتين و مرتين توضع فتوضع وضوء رسول عباد على مرة ما من أدلكم مرة البخاري ابن قال أنا مع رسول الله قال في حديث فالوضوء مره ج ا ئ ز ومصتين ج ا ئ ز وثلاثه هو ا ل أ ك م ل فمن زاد على الثلاث فقد أ س ا ء وظلم وتعدى ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند النساء من حديث عمرو بن بعيد ع ن أ ب ي ه عن جده ان اعويا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ه عن الوضوء فعلمه النبي الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد فقد أ س ا ء وظلم وتعدى فمن توضا ثلاث مرات واكبر ا ل و م و ر ف أ ر ا د أ ن يفعل الرابعه قلنا له هذه إ س ا ء ة وظلم و ت ع ذ ي فلا ينبغي عليك أ ن تفعل ذلك ولكن رجل غسل يديه ثلاث مرات وبقي جزء من ذراعه لم ي ص ب المال ففعل الرابعه ذ ا ل ا لا ا بأسك بأسك ل ف ي ر ا ل ث ا ب ع أ ن ا ل م ب ا ر غ ة في س ت ش ا ق سنه لغير الصادق ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت ت ب ا ل غ ف ل ا س ت ن ش ا ق الا ان خشيت على نفسك بعض الناس اذا بالغ ف ل ا س ت ن ش ا ق تفوضه ا ل ا ح ت ق ا م ف إ ن كنت من هؤلاء فلا ب أ س عليك الا تستنشاق اما من لا يحدث له ذلك ف ا ل س ن ة في ح ق ه المبالغه في الاستنشاق في فيه س ا ئ د ة على الخيشون ف إ ن ه ينفي ا ل أ ن س من ا ل أ و س ا خ ويساعد على م س ا ل ة التنفس وهذا أمره أ ر ش د إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ا عدم استحبابه في الصيام فنرجفه إ ل ى الصيام و إ ن م ا منع النبي صلى الله عليه وسلم ث ا ل ك خطط ادخل إ ل ى جوفه ما يفسد به الصيام أ و ما يجعله في شك ل أ ن ه من تعمد ا ل م ب ا ل غ ة في ا ل ا س ت ن ش ا ط في الصيام ويعلم ذلك ودخل شيء في جوفه ف إ ن صيامه فسد و أ م ا متى يتعمد فلم ي ع م د ثم دخل شيء في جوفه فصيامه لم يفسد الفائده ا ل ث ا م ن ة قلنا ب أ ن الاستنثار في الوضوء واجب لما تقدم من اوان وهذا محل خلاف م ن اهل العلم لكن ا ل ا ح د ي ث ا ل ذ ي ذ ك ر ا ل ل ن تدل على و د و ه غير أ ن الاستنثار بعد القيام من, من النوم اكل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فإن استيقظ منامه ثلاثا الشيطان فليستمثل نبي أحده من تعالى خيشون. فمن استيقظ من نومه واراد أ ن ي ت و ض ع أ و لن ي ت و ض ع فالحديث يشمل كل مستيقظ من, نوم. من, من, من نومه وهذه س ن ة تكاد لا تحدث من أ ح د ه الا من رحم الله لو قمت من نومك ف أ و ل شيء ت ب د أ به أ ن ت س ت ن س ر ث ل ا ث ه والنبي صلى الله عليه وسلم ع ل م ذلك بقوله ف إ ن الشيطان يبيت على خيشوم هذا الحديث قد يتعارض مع أ ح ا د ي ث أ خ ر ى منها حديث آية ايه عند نومه فقال ا ل ش ط ا الأبي ن غريض ت ا ل ن ب ي يزال ي قال لا ل ع ك من الله حافظ ولا ي ق ر ب ن ك ش ي ط شيطان الشيطان ا فقال لا والنبي يقول فإن الشيطان على خيشون. فهل هناك تعارض الجواب ن يقربنك فإن خيشون يقول على فهل يبيت ليس بين الاحاديث ا ل ث ا ب ت ة ت ع ا ل و ورد الجمع بينهما أ ن ه محتمل أ ن يكون حديث ف إ ن الشيطان يبيت على خيشومه لمن لم يتحطم ب ا ل أ ذ ك ا ر وهذا و إ ن كان م ح ت م ل إ ل ا أ ن ه يعني قول بعيد يعني أ ب ع د من الذي نذكره و إ م ا المحتمل وهو هو أن قوله الشيطان يقرب إنك شيطان أي لا يقرا ب ل ي وصلت فيه يعني ا ل ي ا ن ا ي ق ر ب ن اذا ئ م ا إ تحصن بالاذكار لا يوسوس لا الى قلب ولهذا ل أ ن ه لا يستطيع أ ن يدخل الى القلب ف إ ن ه يبحث عن منفذ إ ل ى القلب ولا منفذ مفتوح سوى ا ل أ ن ف فياتي الشيطان يستقر في أ ن ف ه على خيثومه حتى إ ذ ا استيقظ النائم وارتفعت عنه د حقالة دخل إلى ل فأقهد ا ل ن ي ص ل ى ا عليه وسلم أ ن الشيطان ه داخل الى ث ت قلبه ر ا ش ي ي ط ا وهذا ن وجه ق ر ووجه جيد فيه الشريح. اذا استيقظ من نومه ولم يكن أ ر ا د ا ل و ج و ء فهل استنكار في حقه و ا ج ب الجواب ظاهر الحديث يفيد الوجوب الا ه ر ا ح د يفيد ي ث ل ل و و ج إ ان أ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ه ذ ا العلم وهذه العلم تترك أ م ر من الوجوب للاستحباب ى ا قال ف إ ن الشيطان يبيت على خيشومه وهذا بخلاف ق و ر ه فانه لا يدري اين ب ا ت يده ف ق و ل ف إ ن الشيطان يبيت على خشومه فيه إ ر ش ا د فهذا أ م ر ل ل إ ر ش ا د و ا ل أ م ر إ ذ ا خرج من باب ا ل إ ر ش ا د و ا ل ت و س ع ة ف إ ن ه ينفرط من الوجوب إ ل ى الاستحباب وهذه من ج م ل ة الصواب وهذه من ج م ل ة الصواب وهذا من أ ف ض ل ما يصرف به ا ل أ م ر أ و من أ ف ض ل ما يقال فيه أ ن ه ي ن ف ر ل ا م ر من الوجوب إ ل ى ا ل ا س ت ح ب ا فيقول وجل الله عز وجل ف إ ذ ا قضيت الصلاه فانتشروا في ا ل أ ر ض فهذا امر ولكنه هل يفيد الوجوب الجواب لا يفيد الوجوب لماذا ما هو ا ل ص ا ئ ح قال فانتشروا في ا ل أ ر ض وارتبنا من فضل الله انه أ ر ا د أ ن يوسع عليه م فلما أ ر ا د أ ن يوسع عليه م دل ذلك على فضل أ م ر من الوجوب الى الاستشباع هذه سوائل من هذه الحديث التي ذ ك ر ن ا ه ا فنقول المتوضع إ ذ ا أ ر ا د أ ن يلزم ا ل س ن ة فاول ما يفعل ان يغسل كفيه ثلاثا و أ ن يخلل بين الاصابع أ ص ب النبي بين ع لأن قال وخلّل أ ثم م ع ن ما ينتهي من غسل الكفين ي ت م ض م ك ي ف يتمضمر؟ ي أ خ ذ كفا من ماء فيجعل بعضها في فمه وبعضها في ه أ ن ف ه ثم ينفر الماء من فيه و أ ن يبالغ في الاستنشاق فيفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات ومن لم يستطع أ ن يفعل ذلك ب م ر ف ة و ا ح د ة فله أ ن يفصل بين ا ل م ض م ض ة والاستنشاق ل أ ن ا ل ه ي ئ ة ليست و ا ج ب ة وانما إ ن م الواجئ إ هو ا ل م ض م ض ة والاستنشاق أ ق و ل قولي هذا